النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. صرايا دولة هيّة، عيد مجدنا حيّة، وردّي تاجهم متلا على همتيها هيّة. صرايا دولة هيّة، عيد مجدنا حيّة، وردّي تاجهم متلا على همتيها هيّة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء. الثاني عشر من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وإصابة أكثر من أربعة عناصر من البكك المرتدين في الخير والبركة إصابة عدد من عناصر الشرطة للتحادية الرافضية بينهم آمير فوج في داقوق البداية من ولاية الشام هلاك وإصابة أكثر من أربعة عناصر من البكك المرتدين في الخير والبركة من الخير بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أول أمس آلية للبكك المرتدين بقرية حريزة في منطقة البصيرة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة ثلاثة عناصر كانوا على كما استهدفت المفارز الأمنية لجنود الخلافة أمس ثكنة للبكك المرتدين في بلدة ذيبان بقذيفة RBG ما أدى لإصابة عدد من العناصر نسأل الله أن يعجل بهلاكهم وفي الرقة بفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة من قتل جاسوس لاستخبارات البكك المرتدين شرق مدينة الطبقة طعنا بالسكين ولله الحمد ننتقل إلى ولاية العراق إصابة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية الرافضية بينهم آمر فوج في داقوق من كركوك بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة أول أمس من استهداف آلية للشرطة الاتحادية الرافضية في داقوق جنوب غرب كركوك بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها من بينهم آمر فوج منطقة غيده. نسأل الله أن يعجل بهلاكهم وإلى ولاية وسط إفريقية بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة من مهاجمة قرية للصليبيين في منطقة مكوميا بكابو دي القادو أمس حيث فر سكانها مع عناصر جيش موزمبيق هاربين فأحرق المجاهدون عددا من منازلهم واغتنموا أسلحة وذخائر متنوعة وعادوا إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد والمنة وعلى صعيد آخر نشر المكتب الإعلامي صورا لهلك عناصر جيش موزمبيق الصليبي بعد هجوم جنود الخلافة عليهم بمنطقة كابو ديليغاد وغنائم من الله بها على عباده المجاهدين ولله الحمد وإلى ولاية خراسان بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من أجواء عيد الأضحى المبارك في ولاية خراسان ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من أجواء عيد الأضحى المبارك في ولاية غرب إفريقية ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك وإصابة أكثر من أربعة عناصر من البكك المرتدين في الخير والبركة إصابة عدد من عناصر الشرطة للتحادية الرافضية بينهم آمر فوج في داقوق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرايا عيدي مجدنا حيّا ردي تاج أمتنا على هاماتها هيّا سرايا دولتي هيّا عيدي مجدنا حيّا ردي تاج أمتنا على هاماتها حي الله شجعان في سور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطار تقويذ لنا طيا حي الله شجعان.